الصوت وانت المخصه وما بتحكيش انت ليه بالحسرة تموت وحنا اللي بالعز نعيش الجسامي على الصوت وانت المخصه وما بتحكيش انت ليه بالحسرة تموت وحنا اللي بالعز نعيش غساوية وما بنقلقش والمدلل <تصفيق> والمدل <لي مبنجبلش تصفيق> ما بنقبلش في ميلا strateيني وما بنقلقش و المدلل ما بنقبلش وما بنقلقش وما بنقلقش جسامة تحية عنوان الحق وحامي رمز الحق بهاد الدنيا رافع راسك ما تحني تحيا يا جسامة تحية عنوان الحق وحامي رمز الحق بهاد الدنيا رافع راسك ما تحني غزاوي وما بنقلبش والمدن اللي ما بنقبلش فلسطيني وما بنقلبش والمدن اللي ne glekaj što هي عن حريتنا ما نتخلى ولا عهد الخوف وما نتكلم والفم كله تحلم نتراجع هي هات غزويه وما بنقلقش والمد اللينا بنجدلش اليوم ما بنقلقش والمد اللينا بنجدلش <تصفيق> وما بنقلقش وما بنقلقش ونتحدى وما بنخافش هنتحدىك والله ما وما بنقلقش نتحداك ونتحدك وما بنخاف هو نتحداك والله معنا وما بنقلقش هو غزة وما بنقلقش والمدى اللي ما بنقبلش فلسطيني وما بنقلقش والمدى